الحمد لله والصلاه والسلام ولا شريك له محمد عبده رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تسليما كثيرا وبعد تهينا محمد حماده مشي بعد آه. آه. فقد انتهينا في المرة السابقة في الكلام على خارج الحروف وذكرنا ان مخارج الحروف آآ تقسم اذا قسمين خارج عامة تمام مخارج فرعية وان المخارج العامة ديت خمسة اللي هي الجوف الحلق اللسان الشفتان والخيشوم وذكرنا مخرج وذكرنا عدد المخارج في كل مخرج من مخرج العامة وان الجوف في مخرج واحد. الحلق فيه ثلاثة خارج. واللسان فيه اه عشرة خارج. والشافتان فيها مخرجان. مخرج واحد. وده كان الحروف التي تخرج من كل مخرج من هذه المخارج ذكرنا ان مخرج الجوف ثلاثة حمق النور. ثلاثة احروف وحروف مادة ثلاثة بشروطها. والحلق يخرج منه ستة احروف مقسمة على ثلاثة مخرج لكل مخرج حرفاء. وذكرنا ان اللسان فيه عشرة من يخرج منها ثمانية عشرة حرفا والشفتان مخرجان يخرج منهما اربعة احرف تمام وفيها مخرجان كما ذكرنا الخيشوم بقي لنا مخرج الخيشوم المشهور ان الخيشوم هو مخرج الغنى تمام ده المشهور. ولكن الغنة الغنة هي في حد ذاتها صوت وليست ايه? وليست حرف. ماشي كده? بمعنى ايه? بمعنى الذي ياخد من الخشوم هو الغنة فعلا. ولكن الغنة ليست حرفا. وهناما الغنة هي ايه? صوت. واللي ذكر بعض المحققين العلم ان ال الحروف الغنة طبعا حروف الغنة احنا عندنا حروف الغنة اللي هي ايه عندنا حروف الغنة النون مشدده الميم مشدده النون المخفاه الميم المخفاه وايه ها والنون المضغمة تمام عندنا حروف الغنة خمسه نون مشدده و ميم ونون مخفى و ميم مخفى ومين ونون لا نون مضغمة فيش ميم مضغمة فيش ميم مضغمة مش ميم مشدد بالضبط الميم مضغمة هي الميم مشددة لكن النون المضغمة مش هي النون مشدد لان ممكن تبان نون مضغمة مش إيه مش مشددة زي اللي يبغى من في المي ويتغام النون في الياء ويتغام النون في اللي في, في الوعي يبقى عندنا حرف تمام فهل الحروف دي تخرج من الخيشوم حروف الخمسه دول النون المشددة والنون المشددة والنون المخفى والبئن المخفى والنون المضغمة النون المشددة والبئن المشددة خلاص بقت واضحة مخرجه منين؟ المخرج من النون كويس فخلاص دي خلصت لان مخرجها حبة من النون وإن كان صوت الغن يخرج من الخيشوم ماشي النون المخفى مخرجها هيبقى قريب من مخرج الحرف التي تخفى عنده يعني ايه يعني النون بتخفى عند كام حرف 15 حرف كويس مخرجها النون المخفية ديت هيبقى تابع لايه لكل حرف لا تخفى عنده يعني اخفيت عند ال... عند مثلا الجيم هيبقى مخرجها قريب من وسط اللسان اخفيت عند مثلا آه... الشين بخرجها قريب من ايه من ايه محمد انت كنت فين? ما انت كنت سرحان؟ اه. ليه يا محمد مذاكرتش? بتذكر يا محمد. الشين مخرجها منين? من وسط اللساء. فالنون المخفى عند الشين تكون من ايه? قريبه من وسط اللساء. كويس? <تصفيق> النون المخفى عند القاف. كن مخرجها قريب من ايه? من اقصى لساء. ماشي? مش من حلق. القاف مخرجها من ايه? انت اللي الحلق. ماشي. فالنون المخفاية بمخرجها قريب من ايه? قريب من الحرف الذي الذي تخفي عنده. تمام? طب مخرج الميم المخفاية هي فين? الشاهاتي? تمام? قريب من الشاهاتي. ليه? لان الباء والميم مخرجهم واحد. فمش هتفرق. كويس? هو مخرج الميم هو مخرج الباء. لكن النون قلنا ان مخرجها قريب من مخرج الحرف الذي الذي تخفى عنده لان مخارج حروف الاخفاء غير ايه غير مخرج النون تمام فيبقى عندنا كده النون مشدده والمي والميم والميم مشدده اخرجهم من الشفتين والنون المخفاه والميم المخفاه هيبقى لهم مخارج الميم هتبقى مخرجها قريب من الشفتين والنون المخفاه هيبقى مخرجها هيبقى مخرجها ايه؟ قريب من مخ... من مخرج الحرف الذي تغفى عنده. تمام؟ فيبقى كده حروف الغنة الخامسة مخارجها مش واحدة. هتختلف. وان كان هي تتبع للايه؟ في الاغلب للمخرج الذي الذي تاخ... يخرج منه حرف الغنة اللي هو النون او المية. كويس لان حروف الغنة اثنين، ميم ونون. بس احنا خلانهم خمسة على حسب ايه؟ على حسب حالته. تمام؟ فيبقى يبقى كده ان الغنة ديت صوت مصاحب الحرف الاغن او حرف الغن اللي هو النون او الايه او الميم المشدده تمام فيكون الخيشوم لما خدنا الخيشوم تكون الغنه مجرد صوت وليست حرفا فيكون الخيشوم مخرج الغنة وليس مخرج ايه مخرج حروف الغنه يعني الفرق بين الغنه وحروف الغنه حروف الغنه زي ما قلنا اللي الخمسة اللي احنا ذكرناهم والغنة نفسها اللي هي الصوت المصاحب لايه لهذه الحروف تمام فهيبقى المخرج ها طب. ما قلتش كده الميم مخرجها في اه طرف اللسان تمام هو انا قلت مخرج النون مشدد الشفتين ماشي فايبقى كده المخرج عندنا ايه فهمت هو موضوع لما اللي هو منه من قبل ال... قريب, من من الإظهار. قريب من الاظهار مم. يعني انا عندي الاغفاء تلات مرات في مرتبة عليا مم. مع التاء والدال والطاء لهم ابعد حاجة عن النون مم. ماشي وفي اقرب حاجة للنون قصدي وفي مرتبة دنيا او اقل يعني اللي هي اقل مرتبة في الاغفاء اللي هي قريبة للاظهار اللي هي مع القاف والكاف. لان دول ابعد مخارج حروف الاخفاء عن اللي عن النون. وفي مرتبة وسطة اللي هي بقى حروف الايه? بقى حروف الاخفاء. <تصفيق> اه. بيبقى مخرج النون قريب منه. مش نفس المخرج بتاع الحرف. لانه ما ينفعش النون تخرج من نفس المخرج. مخرج النون نفسه لا طبعا فش خلاف في دي خالص هو اللي اللي فيها الكلام هل النون المشدده النون المخفاه مخرجها من من الخيشوم ولا مخرجها قريب من المخرج المخرج الحرف لكن ما حدش قال ان مخرجها لسان خالص لان الليسان لا عمل له في الإخفاء وده خطأ شائع عند كتير من الناس لما بيجي يعمل الإخفاء بيخرج النون من مخرجها فبتبقى نون مشدده مش مشدوده فتبقى مشدده تبقى نون مشدده ما تبقاش نون مخفاه وده خطأ الشيء يعني الاخوة اللي بتحفز حد ياخد باله من الاخ اللي بيقرأ معاه ياخد باله هو بيعمل اخفاة بيعمله ازاي لان كتير جدا من الناس المبتدئ اللي بتقرأ بيجي يعمل اخفاة يوم جاي ايه يعني مثلا ايه وانزلنا مثلا يقول وانزل يوم جاي بحرك لسان لأ في اخفاة النون لا عمل لليسان مطلق متحركش لسانك خالص لسانك زي ما هو وكل اللي اللي بيحصل ايه ان النون دي بيبقى مخرجها قريب من مخرج الحرف الذي تخفى عنده مع خروج الغنه من منين من الخيشوم ماشي قريبة من طرف اللسان ده مش ها. ومن اهل الكتاب من انت منه بالقنطار انا اقصد لا حركة حركة الفم بتبقى مع تفخيم الغنه او ترقيقها يعني الحركه اللي انت بتقيم بتعمل بقك كده ده عشان ايه تفخم الغنه من انت تعمل كده عشان ايه ترقيق النون والله شيخنا الغنه بتطلع من قبل يعني هو راي مثلا التفخيم والترقيق مش في المخرب كم الجنون؟ اوكي مثلا هي رقم الغنة اه طب ادريها مثلا في مثلا ممكن معنى ولا ما احنا قلنا احنا قلنا الغنة بتاعت النون تفخم مع كم حرف من حروف الافئات مع خمسة مع خمسة اللي هم ايه قاف نعم ايوه صاد والطاء والضاد والطاء والظاء والقاف خمس حروف اللي حروف الايه حروف الاستعلاء. عشان عندي الاستعلاء سبع حروف. اللي هم ايه دول وزيادة عليهم ايه? الغين والخاء. الغين والخاء حنستبعتهم لانهم حروف ايه? الظهار. يبقى, يبقى الغنة مع كم حرف من حروف الاستعلاء? خمسة. يبقى هتفخم الغنة مع كم حرف من حروف الاخفاء? خمسة. الصد والضد والطق والضق والقاف. طيب. يبقى كده دي, دي ايه? ده كان اخر مخرج لو مخرج الغنة. ماشي? المشهور اللي هو بيذكر في الكتب عموما. ان الغنة يخرج منها ان الخيشوم يخرج منه ايه? حروف الغنة. لكن على التفصيل او على يعني التحقيق ان الخيشوم يخرج منه الغنة اللي هو الصوت المصاحب لحروف الغنة. ماشي كده? طيب. ده كان الكلام عن ريه? عن المخالي. بقى عن نعم. اه. تعريف النون المضامة. نون ساكنة ونون اضغمة في النحو. مخرجه من طرف اللسان اه النون المضغمه يبقى مخرجه من طرف لا النون المضغمه سمعتها مشدده النون المضغمه حد. نعم مع النون هتبقى ايه هتبقى مخرجة من طرف اللسان مع الميم هتبقى من الشفتين لان هتبقى ميم خلاص مع الياء والواو هتبقى زي الياء والواو اه لان هي الإضغام مش إخفاء إخفاء إحنا قلنا قريب من المخرج ليه؟ لأن هي ما بت ما ما ما بتذهب بالكلية هو إخفاء الحرف مع بقية الصفات تمام؟ في الإضغام بيجذب الحرف بالكلية وال وال الماعد في المعليات والواو بيبقى إيه صفة الحرف تمام؟ لكن القصد إن الحرف ذاته أعدمت بالكلية في الإ في الإضغام وتألي بتلحقه تاني خالص يعني مع الياء بتتألي بليات مع الواو بتسئلي بالواو. فخلاص بقت ايه? بقت ياء أو أو واو ما عدتش ايه? ما عدتش نون إلا مع النون فهتبطى نون زي ما هي لان ما حصلش ايه? ما, ما حصلش قلب للنون لحرف تاني. يعني اضغام عبارة عن ايه? مرحلتين ايه? مرحلة الاولى هو قلب النون الساكنة لحرف كان الذي بعدها. تمام? ده في اضغام النون يعني. تمام? الحاجة التانية اضغام الحرف الجديد ده في الحرف الايه? اللي, اللي كان بعديه. تمام? يعني مثلا مما ميمة مما ميمة اصلا من وما كويس اجبت مما دي صارت مما ميم وبعدها ميمة على طول على مرحلتين مرحلة الاولى ان انا جبت من وما وبعدين قلبت النون اللي هي بتاعت من لميم فبايت ميم ما كويس وبقى عندي ميم سكنة وبعدها ميم متحركة فاضغمتهم في بعض فبايت ايه ميمة تمام كده فما عادش في نون خلاص. ومثاله برضو مع الوا ولياء نفس المسألة. مي يعمل برضو. هيبقى نحقل لي بالنون لايه? اللياء بقيت مي. ويعمل. وبعدين اضغامت اللياء في ايه بقيت ايه? مي يعمل. تمام? طيب كده ده آآ ده نهاية الكلام على الايه? على المخالج. بقيت. اه? الاكل ماشي? بعد كده بعد كده تاكلوا بقى وتاخدوا درس ايه؟ لا هي نص ساعة بعد المغرب نعم كنا بنقول نص نخليها خالص خالص بعد الدروس هتريحوا زي ما انتم عايزين. هو اصل مفروض تخلصوا خالص اليوم يعني الساعة ونص. ايه؟ اول والاشكال ان عشان ناخر ايه? ماشي مش مش هيك ما عنديش مانديش عشان ناخر الا الاخ اللي هيجي الاخ مصطفى اصلا بيخلص معاد هنا في تقسيم اتنين المغرب. وبعدين بيروح البيت. في تقسيم اربعة. وبعدين يجيلكو تالي الساعة كام? الساعة تسعة ونص المفروض يعني. الاخ مصطفى اوكس هيديكم مصطلح ان شاء الله. فعشان عشان ييجي متأخرع كده حيبقى صعب نسمي. ايه? الوصول ما خلاص اخ محمد اتفق معاكم وانا حيبقى في يوم كده ايه? اه شروع ده. المهم عندنا الصفات قبل ما نتكلم عن عن تقسيم الصفات وتعريف الصفات والحروف اللي تدخل في كل صفة نقول هي ايه فائدة معرفة الصفات معرفة صفات الحروف ايه الفائده فيها اه معرفة صفات الحروف ايه الفائدة تمام ماشي دي واحدة من يقول السؤال بنقول ايه فائدة معرفة صفات الحروف محمد قال اميز بين الحروف صاحبة المخرج الواحد ماشي? ايه? ننطق الحروف كويس ماشي. ده كلام جميل. ننطق الحروف كويس ايه? اتقان المخرج. ده انا على فائدة معرفة ليه? اه صح. دي مسألة تانية. معرفة القوي من الضعيف ليه? عشان عند الادغام يبقى اضغام كامل ولا إضغام نقص? ماشي? ايه كمان? اه. مازي. انا برضو اقولي الاولاد يعني شطار كده ليه? <تصفيق> طيب مازي. ده نصب. يا جمعة كلها ما شاء الله يعني طيب ده دلوقتي اول فائدة في معرفة صوت الحروف. تمييز بين الحروف صاحبة المخرج الواحد. انا عندي في مخرج بيشترك فيه اكتر من حرف. فإزاي يميز الحرف ده عن الحرف ده؟ هو مخرجهم واحد هميز إزاي؟ بصفة كل حرف كل حرف هيكون صفة معينة تميزه عن غيره تمام؟ المسألة التانية والفائدة التانية إن معرفة القوي من الضعيف من الحروف قوة الحرف وضعفه بتتبع الإيه؟ صفته اللي فيه صفات قوية أكتر بيبقى إيه؟ حرف قوي اللي فيه في صفات ضعيفة أكتر بيبقى حرف إيه؟ حرف ضعيف طيب ايه فائدة معرفة الحرف القوي من الحرف الضعيف؟ الاضغام الحرف القوي لا يضغم في حرف ضعيف والعكس هو اللي يحصل يعني لو عندي حرف ضعيف ممكن يضغم في حرف قوي؟ لكن حرف قوي ما يضغمش حرف ضعيف ايه المثال؟ مثال مثلا لو قلنا وقال الطائفة وقال الطائفة من اهل الكتاب التاء والطاء فكز يا محمد جمعا تنبصوط كده لنبصورنا طعموية يا محمد الثاء والطاء التاء حرف ضعيف والطاء حرف قوي فالتاء تضغم في الطاء اضغم كامل يعني اضغم كامل يعني ما عادش طاء خلاص ما عادش تاء خلاص بير الطاء بس وقال طائفة ماشي كده طيب لو العكس حصل مجرد طاء قبل تاء زي قول الله سبحانه وتعالى ده مثالين موجودين في المصحف او ثلاثة اللي هي زي ايه? احطوا بما لم تحبه لإن بسأت إلى يداك لتقتلني جاء حسرة على ما فرطتو في جنب الله. كل دي امثلة جاءت الطاء فيها قبل التاء. فهل تضغم الطاء في التاء? هتضغم بس مش اضغم كامل. بمعنى هي مش اضغم كامل. يعني الصفة هتبقى. صفة الحرف هتبقى. ازاي? يعني دلوقتي لما اجا اقول احطو بس يبني. بس يبني. لما اقول احطو. هقولها ازاي? هقولها في وبعدين تاء. احطو. ماشي كده. مش احطت بالطاء بس لان الطاء حرف ضعيف لا يضغم في ايه حرف قوي لا يضغم في حرف ضعيف وزيها برضو ايه لا ين با ساو تاء ماشي هي حصلت علامه فرط تو كل ده هيبقى ايه هيبقى ناقص يعني يتضغم ناقص يعني صفة الحرف باقيه ماشي لان الصفة بتاعه الطاء صفاتها كلها قوة. تمام فما ينفعش تضغم في حرف ايه ضعيف الفائده الخامسه من معرفة الصفات التمييز بين الكلمات التي تؤدي لمعنى غير مراد زي مثلا ايه مثلا كلمه القانطين وكلمه القانطين قانتين وقانطين في فرق بين الكلمتين في فرق كبير طبعا قانتين القنوط اللي هو ايه الشده في العباده بياخذ نفسه بالشدة في العباده يزيد في العباده يعني. تمام طيب قانطين بمعنى ياسين تمام ففي فرق طبعا بين اللي بين الاثنين طيب ايه اللي خلى فرق في في الاثنين لا مش المخرج ما هو التاء والطاء مخرج واحد الصفة دي قانتين خلاص وضحت دي قانطين تمام وزي مثلا مستور ومستور في فرق بين الكلمتين اه في فرق مستور يعني مخفى حاجة ستراه مستور يعني مكتوب ففي فرق بين الاثنين ايه اللي فرق بين الاثنين اللي فرق بين الاثنين هي الصفه في الحرف فيبقى ده اا تكني بيبدأ ايه من ضمن الفروق ايه من ضمن الفوائد في معرفة صفات الايه الحروف؟ طيب خلاص يا مصطفى بقى قعد قعد سيب البتاع في مكانه سيبه في مكانه سيبه في مكانه قعد طيب بدي فائدة معرفة ايه صفات الحروف تمام؟ طيب. الكلب بعد كده عن الصفات معنى كلمة صفات الحرف ايه? كيفية تصاحب الحرف عند خروجه من مخرجه. يعني في كيفية للحرف وهو وهخرج من مخرجه. تمام? دي اسمها الصفة بتاعته. الحرف ده بيخرج ازاي? إيه؟, ايه الكيفية بتاعته في الخروج? دي اسمها صفة الحرف. ماشي? الصفات دي بتنقسم القسمية. ماشي? صفات لازمة وصفات ايه? عارضة. تمام? يعني صفات لازمة يعني لا تنفك عن الحرف. وصاحب الحرف دائما. صفات عارضة يعني تصاحب الحرف احيانا وتطنقه ايه? احيانا. ماشي? الصفات اللازمة ديت من لقسمين القسمين لها ضد. ولا ضد لها. الصفات العارضة ديت هو ذكر العلماء حوالي ثمان صفات أو أكثر صفات العريضة أشهرها اللي التفخيم والترقيق دول أشهر صفتين من الصفات العريضة اللي العلماء بيمثلوا بيها للصفات يعني صفتين التفخيم والترقيق في صفات تانية زي الظهور والخفاء والحجات دي وان كان دي إيه مش مشهورة زي التفخيم والترقيق في يعني صفتين بيمثلهم العلماء في الكتب يعني لصفات العرضة اللي هي ايه? تفخيم والترقيق ماشي كده? لكن الصفات اللازمة اللي هي لا ينفك عنها الحرف ديت اللي هي هتبقى ايه? هتبقى تنقسم القسمين. لا هدد ولا ضد لها. تمام? الصفات اللازمة ديت عددها في خلاف برضو. لكن اللي عليه الجمهور اللي احنا هنمشي عليه. اللي هم كم? اللي هم سبعتاشر صفر. ماشي? خمسة لها ضد يبقوا كم عشر? وسبعة لضد لايبو كان عشر صفة. ده على تفصيل حيجي بعد كده ان شاء الله هنتكلم فيه. بس احنا ابتداء انهم كام سفة عشر ماشي? الصفات التي لها ضد زي الهمس. وضده عيبى ايه? الجهر. والشدة. نعم. ماشي أخي. مسك مسك بس. مسك مسك مسك مسك مسك مسك مسك مسك مسك مسك مسك مسك مسك مسك مسك مسك مسك ضد الانفتاح. والاصمات. وضدوا الازلاق. الازلاق. ماشي بالدائج. يبقى انا كده عندي دول كم صفة ايه? الاصمات. اه. يبقى دول كم صفة? عشر صفات. خمسة وكل واحده لها ضد هيبقى عشر صفات. بس هنزود هنا هوت. بالتواصل. مش كده? يعني مش في الشدة ورخاة وتواصل. اه. رخاة هي تواصل. لا. مش في هي تواصل. بقول حنزود. هنزود. هنزود. اه. هنزود على الشدة والرخاة والتواصل. ها? هنتكلم يعني لما نيجي للشدة وتواصل هنقولهم لهم ولا عشر. هو. العلماء زودوا التوسط واللي عليهم من الجزري وده اللي عليه الجمهور جمهور ان الشدة والتوسط حاجة والرخاوة حاجة يعني خلى الشدة والتوسط صفة واحدة ماشي كده لكن حيجي تفصيل دلوقتي لما نتكلم عليها هنشوف هي فعلا هم الشدة والتوسط صفة واحدة ولا صفاتين ناشي تبقى كده دول كم على الـ على الـ على الكلام كلام الجمهور وكلام الجزري دول ايه دول عشر صفات وعندي صفات لددة لها دول عباره عن ايه عن سبع صفات ماشي كده زي القلقله وزي التفشي وزي الاستطاله وزي الانحراف وزي التكرير لا. شو ما ذكره ضمن السبعة عشر اللي عليه جمهور الجنة والاخفاء مش داخلين في السبعة عشر. ما دول سبع صفات لابده. لا. كويس. طيب اللي احنا معنيين فيه بالدراسة اللي ايه? دلوقت يعني في في الباب اللي احنا بنتكلم عليه الصفات اللازمة. لما نتكلم على صفات الحروف يبقى معني بالصفات ايه? صفات اللازمة. لان الصفات العارضة حيبالها باب دراسة خاصة بها. وان كان مش هتدرس كلها. هيدرس فيها التفخيم التقيق بس. لان الاخفاء والازهار والحاجات دي مرت اصلا قبل كده. تمام? يبقى اللي احنا هنبقى معنيين به في الباب ده اي محمود لا لا تفخيم الترقيق فرع على استفالة والاستعلاء مش هو هو الفرع عليه هو اللي يخلوهم بس يخلو التفخيم الترقيق صفات عريضة لان في بعض الصفات تفخم احيانا ترقق احيانا فخلها صفات عريضة تمام لكن هذه دي الصفات دي لازمة للحروف يعني لازم أي حرف من الحروف أي حرف من الحروف اللي معانا كلها لازم يبقى إيه؟ واخد صفة من الخمسة دوقيا يدية يد ماشي عشان كده لا يوجد حرف أقل من خمس صفات لازم كل حرف يبقى خمس صفات على الأقل طمع. وفي بعض الصفات تزيد بعض الحروف تزيد لست صفات أكتر حرف في صفات هو حرف الراء الرأل وكان صفات سبعة. تمام? لكن ما فيش حرفي الا عن خمس صفات. ماشي? احنا هنقوله. بس احنا بنقول اللي عليه الجمهور واللي اختاره من الجزري واللي ماشى عليه جمهور القراء والدرج وعلماء التجويد ان هما سبعتاشر صفة. في غنة وفي في حاجات كتير على فكرة. يعني هو ذكر عشرين صفة مش كده. هو هنا ذكر عشرين صفه عندك ذكر عشرين صفه في ناس وصلوهم ل 40 صفه تمام فالصفات فيها اه في وفي زود على كده كمان فالقصد يعني ان الصفات فيها خلاف كتير لكن اللي احنا هنمشي عليه كده موجود ماشي طيب <تصفيق> نتكلم على الصفات اللي ايه اللازمة اللي هي لها ضد هو ده انت حاطينه هاكل. يبقى دلوقتي عندنا الصفات اللازمة دي صفات لها ضد وصفات لها ضد. لها. الصفات التي لها ضد خمسة زي ما بكبأ. اللي احنا كتبناهم دول. الصفات التي لها ضد لها سبعة. يبقى خمسة والضد بتاعها بمع عشرة وسبعة سبعتاشر. ماشي? طيب نتكلم بقى على الصفات اللازمة التي لها ضد. أول حاجة الهمس. الهمس في اللغة ايه? الخفاء يعني همس واحد بيتكلم همسا يعني ايه بصوت خفي. شو واضح. كويس? الهمس في الاصطلاح اصطلاح علمية التجويد يعني. اللي هو ايه? جريان النفس. مغتبلك من النفس دي. عند النطق بالحرف. ماشي. لضعف اعتماده على مخراجه. بل بيحصل ايه? جرايان نفس هوى يعني عند النطق بالحرف لضعف اعتماده على مخرجه كويس? طيب. الهمس ده له حروف. عشرة. جمعها في كلمة ايه? فالسهو شخص فسكت او فالسهو شخص سكت. المهم نم عشر حروف. الفاء والحاء والساء والهاء. تمام? الشين والخاء والصد. والسين والكاف والدق. دول عشر ايه? عشر حروف. ماشي? العشر حروف دول بيبتصف بصفة الهمس. يعني الهمس. لما تنطق بالحرف ده بيخرج مع ايه? هواء. كويس? طيب. الحرف ده الاصل انه ساكن متحرك في ايه? في همس. ماشي. لكن يظهر في السكون اكتر. يعني الحرف ده لو متحرك ما يظهرش في الهمس اكتر. زي ايه? زي النون. النون تظهر فيها الغنة. تمام? يعني الغنة بيصفر النون سواء مخفى يرحمك الله. مخفى او مضغمة او ايه? او مظهرة او متحركة. بس تظهر انت الغنة اكتر في المضغم تبقى الغنة ظهرة اكتر. وبعدين المخفى تبقى فيه غنة بس اقل من غنة وبعدين المظهر تبقى غنة بس أقل من المخفى والنون فيها غنة بس أقل حاجة خالص ففيها اصل الغنه تمام حرف المدغم كمال الغنه كويس فهذه نفسها الحرف الساكن بيبقى, إيه؟ بيبقى كمال الهمس والحرف المتحرك من الحروف ال اللي احنا قلناها في اقل لدرجة الايه الهمس تمام فمثلا لو تكلمنا مثلا عن الفاء الفاء لو جت سكنة تظهر فيها يظهر فيها الهمس ويظهر الهمس اكثر لو ساكنه وموقوف عليها تمام زي مثلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بعد الفاء بيخرج هواء خوف الهواء ده اللي هو ايه ده الهمس ماشي التاء نفس المسألة. مثلا فليعبدوا رب هذا البيت خد بالك لان في بعض ال... في يعني في خلاف هل الهمس الصوت الضعيف ده البيت يعني صوت ضعيف ماشي بعض الناس يقول ان الهمس لازم يبقى بقوة حتى يخرج منه هواء يشبه حرف السين ازاي فليعبدوا رب هذا البيت اه ده, ده قول بعض اهل العلم ياخد به لكن الازهر والاقرب اللي هو الاول تمام؟ لان هو اسمه ايه؟ همس يعني فيه خفاء ماشي؟ فلما تيجي بالهمس ما تتقلوش قوي يعني يبقى ايه يبقى؟ صوت همس اسمه همس تمام كده؟ وهكذا باقي الحروف يظهر في الهمس اذا كانت ساكنة ويظهر اكثر ازا كانت ساكنة موقوف عليها. ويكون موجود برضو في الحروف المتحركة الحروف العشرة دول يعني لو متحركة ولكن لا يظهر بنفس قوة الهمس في الحروف الساكنة ولا ايه? والموقوف عليه. الكاف مسلا انا بنشرح لك صدرك خد بالك ان عشان الكاف هتيجي معنا في الشبدة. صدرك اللي بيخرج ده ايه? هوى. لا انا اقصد ايه? هوى. يعني جريان النفس اللي بيخرج ده هواء. عشان حاجة معانا في الشدة ان, ان الكافح تبقى من حروف الشدة. ماشي كده? طيب. فيبقى الهمس قلنا معناه وقلنا حروفه. عشر حروف فحثه شخص سكت او حثه شخص فسكت. ضده الجهر. تمام? الجهر يبقى ايه معناه بقى? عكس الايه? عكس الهمس. الحباز جريان الريح او النفس عند النطق للحرف لكمال اعتماده على مخرجه. ماشي كده? فيبقى كده ايه? عندنا الجهر عكس عكس الهمس. اه باقي الحروف. اه باقي الحروف هتبقى حروف مجهورة. اه هتبقى الجهر ده هيدخل في باقي الحروف. ايه معنى وضع نوع حرف ضعيف فعدم كمال اعتماده على مخرجه بيادي لخروج الهوا ده كاي من تدعيم الحرف لو انحبس الهوا ده حب الحرف صوته ضعيف ممكن ما يظهرش ماشي فالهوا ده كنوع من الايه من يعني ايه زي ما تكون بتسنده كده زي المد في حروف المد حروف المد مخرجها مقدر مش حقيقي اتكلمنا لوقت عن امبارح قلنا ان المخرج يا اما حقيقي يا اما ايه مقدر مقدر يعني لا يعتمد على جزء من اجزاء الايه النطق ماشي انا عندي كل الحروف معها عدا حروف المد لها جزء من اجزاء الايه النطق بي, بي بي بتخرج منه اللسان الشفتين الحلق كده تمام طب حروف المد بتخرج منين من الجوف ايه فين الجوف مساحة واسعة جوة مش مخرج محدد في حرف المد حرف ضعيف فالمادة ده تقوية لحرف المد عشان لو ما مدتوش هيقع مش هيبان في الكلمة اصل تمام فالهمس نفس المسألة يعني صفة الحرفة عشان كان نوع من من التقوية او التدعيم للحرف ماشي حتى مش إيه دي لا مش هي دي الحروف الضعيفة دي حروف يظهر فيها الهمس تمام لضعف اعتماد على المغرب لكن مش هي كل الحروف الضعيفة ممكن انا دي حروف ضعيفة غير يبقى عندنا باقي الحروف هتبقى داخله في حروف ايه حروف الجهر ماشي يبقى الهمس جريان النفس تمام والجهر هيبقى ايه الحبس جريان النفس هم وديان فيه الحبس دي جريان النفس جري او جريان يا عبد الرحمن مش هتفرق خليك حلو كده يا طيب يجي بعد كده الصفه اللي بعد الهمس الشده ماشي ثاني الصفة التانية اللي هي الشدة? وضدها ايه? الرخاوة. ماشي? هو بدأ بالصفة الضعيفة هنا. وعكسها هنا. بدأ بالصفة القوية وخلت ضعيف عكسها. هي المسألة كلها لان ايه? دي صفاتها اقل ودي صفاتها اقل. فبدأ بيوم عشان البدء بالمحصور او الاقل يعني اولى من البدء من ايه? بالاكبر. تمام? طيب عندي بقى ايه? الشدة. ورخام. الشدة تعرفها ان جريان الصوت. اه. دي كان النفس. هواء يعني? هم? حباس جريان الصوت. تمام? اه. ماشي. ان حباس الصوت هو ايه ده اي شو اللي. الصوت لقوة الاعتماد على ليه? على المخرج. ماشي كده? طيب. حروفه تمانية. اجد قطن بكت. ماشي? قطن ده اسم امرأة. هو بقول اجد قطن بكت. يعني هو لا قطن دي بتعيط المهم ان هي الحروف بتاعتها تمانية. الالف او الهمزة. م? تنوين. ماشي اي حاجة قط قطن اي حاجه مهم الهمزة والجيم والدال القاف والطاء والباء والكاف والتاء. تمام? دي احروف القلقلة الخمسة. تمام? وهتزود عليهم ايه? زود عليهم الهمزة والكاف والتاء. ماشي? يعني شدة. لما نقول الرخاوة يبتضح معنى الشدة. الرخاوة معناها جرايال الصوت. عند ندخل الحرف. بيضاع في اعتماده على مخرج. ماشي? جرايال الصوت معناه ان بعد ما بنطق الحرف في صوت من جنس الحرف. من جنس الحرف يعني هو صوت نفس الحرف بيتبع الحرف بعد خروجه. زي مثلا الضاد مثلا نتيجي توفع عالضاد حيبقى فيه صوت يطلع مع الضاد يعني مثلا ماقول الارض الصوت اللي بطلع ده اسمه ايه ده اسمه الرخاوة ان فيه صوت بيطلع تمام؟ يبقى ده جريان الصوت تمام؟ التانية كان جريان النفس جريان الصوت معناه ان في صوت من جنس الحرف بيطلع مع الحرف لما يخرج من مخرج مثلا اللي واضح ايه فيه حرف الشين. منطول العرش. لك العرش يتلاقي ايه? فيه صوت مع هواء لان الشين حرف من حروف الهمس ومن حروف اللي هي الرخاوة تمام? الكلام ده مش موجود في ايه? في الحروف التمانية اللي احنا قلنا عليه. اللي هي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. الحروف ديت الثمانية دول انت لو حاولت اصلا انك تجيب صوت للحرف ده مش هتعرف الهمزة مثلا لما اقول السماء وقفت عن الهمزة مهما حاولت انك تطول صوت الهمزة مش هتعرف السماء مش هتعرف تطول اصلا يعني مهما حاولت مش هتقدر تمام كذلك في الايه في الجيم والدرق طبعا حروف القلقات تبقى واضحة فيها عشان القلقات بتقطع الحرف تقطع الصوت خلاص تمام البروج يعني دلوقتي. لما اقول والسماء ذات البروج. الصوت بتاع الجيمي انقطع بمجرد النطق ماشي? ايه ما انقطعش? طيب. لما اقول العرش. الصوت ما انقطعش. ماشي? فالصوت ممتد. فدي رخاوه ان الحرف ضعيف ففي صوت بيطلع كتدعيم برضو الايه للحرف لكن دي الحروف ديت مفيش صوت انحباس جريان الصوت انت لو حاولت اصلا تمد واهت بالك تمد الصوت بحرف من الحروف ديت مش هتقدر طبعا حروف القلقله القلقله بتقطع الصوت خلاص بمجرد النطق تمام الهمزه برده الهمزه بمجرد ما تنطق الهمزة خلاص بينقطع الصوت تمام نفس المسألة في الكاف والتاء تمام؟ الكاف والتاء بالذات بنتكلم فيهم عن الشدة لأنه من الحرف الهمس لما تنطق الكاف او التاء موقف عليها ايه اللي بيطلع؟ ما بيطلعش صوت اللي بيطلع ايه؟ نفس تمام؟ زي ما قلنا مثلا فليعبوده رب هذا البيت اللي طلع نفس لكن التاء نفسها صوت التاء نفسها تعرف تعتمده؟ لا دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي كذا تاء دي مش تاء واحد تمام؟ تمنزه قلقلها عشان بقول ايوه هو بيقول لك ما تجيبها مقلقله هو في حد بيوقف كده? السماء. <تصفيق> لا ده وقف. خلص. السماء. خلاص مفيش قرقلة عايزة. ماشي. يبقى دي الشدة. تمام? وضدها يا الرخاوة. تمام? التوسط. التوسط صفة متوسطة بين الشدة والرخاوة. بمعنى ايه ان حروف الرخاوه ممكن تمدي فيها صوت براحتك حروف الشدة بتعرفش تمد الصوت فيها خاص حروف التوسط حاجة في النص تقدر تمدي فيها صوتك بس مش ايه مزاي حروف الش... الرخاوة بعنا عندنا حروف الشدة التمانية دول وحروف التوسط خمس حروف اللام والنون والعين والميم والراء ماشي الحروف ديت بيبقى فيها فيها صوت بيبقى فيها صوت بس مش حروف الرخاوه ولا بينقطع تماما زي حروف الايه? الشدة. تمام? تقول الحمد لله رب العالمين. في صوت. بينقطعش تماما زي الشدة. وما بيمتدش او ما تعرفش تطوله او زي الايه? زي الرخاوه تمام? في حاجة متوسطة يعني. للجزري رحمه الله اختار ان التوسط والشده ايه? زي بعض. صفة واحدة. على راجح. تمام? ان الشدة صفة والتوسط صفة. تمام? فعلى على الاصاح يعني ان الحروف ان صفات الحروف هنزودهم كمان واحدة. اللي هي التوسط. هي دول هنزودهم حداشر مش ايه? مش عشرة. تمام. ها? في كتاب لا وذكر ان ان هم صفه واحده لا لا لا لا صفهين هو جيت في التوسط والاعتدال كذا وقال قال كمان لا وذلك العدم كمان خلاص كان حباسي في قوه الشد الشده فكده افرق ما بينهم ايوه ماشي ما الرخاوه ضد ايه الشده اهو التوسط يعني هو اعتبرهم لا هو اعتبرهم صفة واحدة. ايو ماشي انا فاهم. جابني <تصفح> افهم. هو لما عمل كده قال ان الشدة والتوسط دول صفة ضدهم الرخاوة. وان كان تعريف الشدة والرخاوة والتوسط غير بعض. عشان كده احنا قلنا ان الاصح ان يتفاصلوا عن بعض بروس صفة واحدة. يعني هو ما كتب الرخاوة قال ايه? الرخاوة ضد الشدة والتوسط. فاعتبرهم ايه? حاجة واحدة. احنا هنقول ان هما ضد الشدة والتوسط بس هنقول للشدة حاجة والتوسط.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 ده منصوصه هو في طيبة النشل ان هما حاجة واحدة. لا ما راجعش. من الجزرية دي على فكرة من انها من ده جزء مقصوص كده من طيبة النشل. ده اللي انت فهمته من البيت. منصوصه بقى هو قال ان هما الاثنين حاجة واحدة. ومنطق مقدم على الفوض. عندنا التوسط هتبقى صفة متصلة عن ايه؟ عن الشدة وعن الرخال هتبقى هي صفة منفردة بذاتها إيه. كويس؟ فد. تجتمع ايه؟ يعني تجتمع في صفة ايو مش احنا قلنا ان ان اي حرف لازم يبقى خمس حروف من دول أي خمس صفات من دول لازم يبقى خمسة من دول لازم يبقى فيه خمس صفات يعني اي حرف من حروف لازم يبقى فيه خمسه من دول همس او جهر شدة او رخاوه او توسط استعلاء واستفال اطباق او انفتاح اسمه ترج اسم. لازم ايوه ماشي ما التاء فيها شده ما هو لازم من الحروف ديت يعني لازم كل صفه من دول يستوعبوا الحروف كلها يعني همس وجهر لازم يستوعبوا الحروف كلها الشده والرخاوه لازم يستوعبوا الحروف كلها الاستعلاء والاستفال لازم يستوعب الحروف كلها يعني حرف ما كانش استعلائي يعني مقسم ليه ما كل بص يا احمد كل لن من دول لازم يستوعب الحروف كلها. يعني الحروف كلها مش هتخرج عن السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى السفر يعني السفر الى السفر الى السفر الى السفر الى يعني الحروف اللي هتبقى في الهمس بقيه الحروف في الجهر حروف الشدة احب بقيتها في الرخاوه والتوسط اه لازم الصفات ديت لابد صفه ضدها يستوعبوا الحروف كلها يعني الحرف لو ما كانش فيه همس في همس يبقى في جهر على طول عندنا الشدة جرايان الصوت. والرخاوة شدة للحباس جرايان الصوت. والرخاوة جرايان الصوت. وفي التوسط حب اعتدال جرايان الصوت. يعني حبة بصورة متوسطة بين الشدة وبين الان? وبين الرخاوة. خيش? وبعد كده الاستعلاء والاستيفال. الاستعلاء معناه ارتفاع جزء من اللسان. عند نطق الحرف كويس والمعتبر في ارتفاع جزء من اللسان عند نطق الحرف اللي هو اقصى اللسان ده المعتبر يعني لو ارتفع اقصى اللسان بالحرف ده حرف استعلاء ماشي الاستفال معناه انخفاض اللسان في قاع الفم عند النطق بالحرف ماشي والمعتبر برده اللي هو ايه اقصى اللسان ماشي يعني لو ارتفع جزء تاني من اللسان تمام حيبقى ايه حيبقى حرف استفال برضو. زي مثلا الجيم الجيم الاعتياقه تنطق بوسط وسط اللسان بيرتفع تمام اقصى اللسان ما ارتفعش يبقى الجيم والشين دي حروف ايه حروف استفال مع ارتفاع وسط اللسان لان احنا قلنا المعتبر في الاستيفال اللي هو ايه اللي هو اقصى اللسان ماشي ومعنى الكلام عن الاستعلاء والاستفال كلام اغلبي بمعنى ايه كلام اغلبي يعني احنا قلنا ارتفاع جزء من اللسان عند النطق بايه؟ بالحرف دايبه ايه؟ استعلاء تمام؟ وتجد ان حروف الاستعلاء الايه؟ الغين والخاء كويس؟ مع ان الغين والخاء لا عمل لللسان فيها لان ما خرجها من لين؟ من الحرق تمام؟ فمش عمل في اللسان فيها ومع ذلك هي من حروف الاستعلاء تمام؟ فده اغلبي كويس؟ وعندنا الهمزة والهاء والعين والحاء دي من حروف ايه الاستيفال تمام ومفيش عمل لللسان فيها برده فهيبقى الاستيفال كلام اغلبي ان اغلب حروف الاستفاء بينخفض اللسان في عند النطق بها واغلب حروف الاستعلاء بيرتفع اللسان عند النطق بها فيبقى المساله مساله ايه اغلبيه لان اغلب حروف الاستعلاء اللي هم الخمسة غير القين والخاء بيرتفع أقصى عند النطق بها وممكن يرتفع جزء تاني من اللسان زي الطاء تلاقي ايه? اللسان كله تقريبا ايه? بيرتفع للحنك الاعلى عند نطق الطاء دي اط. تلاقي ايه? ارتفاع للسان كله تقريبا. تمام? فالمهم ان عندنا <تصفيق> الاستعلاء معناه ارتفاع اللسان. لسقف الحنك عند النطق ايه? بالحرف. تمام? وان المعتبر ارتفاع ايه? اقصى اللسان. تمام? والاستفال معناه انخفاض. اللسان عند اللقاع الفم عند النطق بالحرف. قلنا برضو ان المعتبر في المكفاض هو اقصى اللسان. ماشي? يبقى ارتفع جزء تاني من اللسان. ولما ارتفع اقصى اللسان يبقى الحرف ده من حروف الايه? الاستفال. زي الجيم والشين. ماشي? ما او هو في اصلا. ممكن ايه? هو لو ترك الصفة بالكلية ده هيدخل بقى في الخلاف في حقب التجويد. يعني واحد ما بيجيبش الغنة اصلا. تمام? مجيبهاش خالص. تمام? ده هيدخل في الخلاف. واحد بيجيب الغنة بس بجيبها نقصة. ده ده هيبقى ايه? ده هيبقى موضوع تاني. واحد بيجيب الهمس بس بيجيبه مش مظبوط دي حاجه يبقى ايه في القراءه ولا كده يدخل في حيز الايه الاسم يا جماعه ما بندوش الهمس اصلا ده هيبقى ايه داخل في في المساله اللي هي الاولانيه بقى في حكم تطبيق علم التجويد تمام هل هو واجب عيني ولا لا الاستعلاء طبعا صفاته سبعه تمام? اه اللي احروف اللي ايه? تمام? خاء والصد والضاد والغين والطاء والقاف واليه? والضعب. اه اغلبية مش ها. اللي في دي انا اكيد تعريف لا ما احنا قلنا لان اغلب الحروف الاستعلاء بيرتفع فيها اقصى لسان ودخلنا الغين والخاء يعني إيه؟ نعمل التتميم لان هما حروف مفخمة تمام والاستعلاء شرط في التفخيم يعني التفخيم ده فرع على الاستعلاء يعني لو لو الحرف مش مستعلي لا يفخ دي قاعدة وإحنا لقينا الغين والخاء مفخمين يبقى من حروف الاستعلاء بس مفيش عمل لسان فيها فهنقول ان ده ايه دخول اغلاق زي تقسيم الاصولية بتاعت الايه? الواجب والااا والمكروه والااا بتاعه الـ الـ الخامس المباح اللي المباح معه اللي ما فيش فيش في عمل يلا. احنا يعني هو العمل في الحرفين دول اللي اللسان. بس هو اللي اللسان فعلا بيبا ثابت اللي عمل دول فعلا بس ثابت على انه مرتفع بس مش بدرجة مش مرتفع بنفس درجة الحروف التانية يعني هي درجات متفاقة كده ما أرحبه بي اللي اللسان بيرتفع فيها يعني في الغين والخاء أصدق <تصفيق> بس مش بنفس الارتفاع بتالي حروف بس بيبقى ثابت له بس مش ثابت في أسفل الحنكة مش ثابت <تصفيق> مش ثابت ازاي يعني مش ثابت انت أصدق ان لما بانطق بالغين أو الخاء في حركه في اللسان <ها> مفيش حركه امال ازاي مش ثابت انا بقول حضرتك الاساس هو ثابت ولكن مش, <مش> في اسفل لا انا بقول والله والله حضرتك ان هو ثابت بس مش في اسفل مش في اسفل <تكلم> امال الحبه فين العابه ممكن ياخدوا باي غلطه في الحال ايه ممكن ياخدوا مره تغيروا القلم غير اصلا نظام يتخطت خالص ما اللسان ما بيتحركش اه ما أو يكون ما بيتحركش ما ما بيتحركش ده معناه ان مفيش عمل في اللسان فيه فالارتفاع ولنزول ولا نقول كم حرف اه. سبعة. يعني ازغط... الضوء ايه? ليه اه ايه? اه ليه اه ليه اه ليه اه ليه اه طيب هو هي العشرة قدام كام؟ يا كام يعني؟ الا خمسة. طيب ماشي طيب احنا ايه خلاص كده وقفنا عن الاستفال هي بيت الحروف بعد الاستعلاء دي حروف ايه؟ حروف استفال الباقي الحروف بعد حروف الاستعلاء السبعة هي حروف ايه؟ حروف استفال ماشي؟ احنا كده موضحين لك الشغل ده